تاج الايمان ما يليق لشانه الا وصي من نبي مرسل ولقد اتى نص من الباري الى مختار ان من بعدك استخلف علي من بعده الصبطي ما من نسمع ثم الحسين الصبطي خي رمناضلي من بعده السجاد الصادق المبجل من بعده الكاظم للغيظ ومن ثم رواء ثم الجواد الفاضل بعد الهادي العسكري من بعده الهادي العسكري من بعده الموعود خير من الدنا ان الدنيا ان الدنا تخفيه في طياته نورا وعند خروجه يبدو جلي واليه قد مدت حكيك حكيك حكيك قد مدت واليه قد مدت ان كف طالما نا ها هي لا تتعجل بالخروج العاجل كي تملأ الدنيا بقسط عادل وبكل شعرها محمد نهدي حبيبي كي تملأ الدنيا بقسط عادل وبك وبك لا ساء والظلم حتما ينجلي